ب س م الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م ب ي و م ا ل ق ي النابلسي م ة و ا ا أقسم ب ل ف س ل ل و ا م ة أ ح س ا إ ن ا ن ل ن نجمع عظامة ل ا قادرين ع ل ى أن ن س و ي ب ن الاسلاميه ن ب يريد ل إ ن ا ن ي ف ج ر أ م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 كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل ا خ ر ة وجوه يومئذ ناظره الى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أن ي فاقرا ع ل ب ه ف ا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق وظن انه الفراق و ل ت ف ب ت الساق بالساق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 ايحسب الانسان أ ن يترك سدى الم يك نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي